فانطلقوا حتى اذا اتيا اهل قريهن استطعم ما اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 فاردت ان اعيبها وكان وراءهم بلكون ياخذ كل سفينه غصبا وام الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيانهم وكفرهم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 قُْ سَأتْلُ عَلَكُم مِنهُ ذِكْرى إِ مَك لَهُ فِي الأررض وَآتَنَاهُ مِن كلُِّ شيءَيئ سَبَبَ فَأَتْبَ سَبَبَ حتىَ إذاَا بَلَ وَمَغِبَ الشَّمْمس وَجدهاَا تَغبُ فيِي عٍْ حَمئَةِ وَجددَ ع دَهَا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 قالوا يَذَلقَرونَْنِ يا إَِّ يَأج جَ وَمَأج جَمُفسِدُونَ فِي الأأَررضِ فَهَلَّ جَعلُ لَك خَررجَا فَهَل نَجَعل لَك خَررجًا عَى أَنْ تَجعَ بَينَناَا وَبَيْنَهُم سَدد